ماء البركة الهادي يعاني قرم لشاطها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها ماء البركة الهادي يعاني قرم لشاطها وألحان من الحادي إلى الغيمات يهديها الطير في البستان لا أندى ولا أطنى تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيان ويا